والهذه سبيل ادعو الى الله والهذه سبيل ادعو الى الله هل بصيرة انا ومن اتبعني وسبحانه الله كِين عَلَى رِسَالَةٍ أَنَا وَمَنْ تَبِعَني وَالصُّبْحَ أَنَّ اللَّهَ وَمَا أَنَا